ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار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 فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِالصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ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 وَإِذَا رَأَوُوا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَالضُّوِّ إلَيْهَا وَتَرَكُوكَ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الْلَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ والله خير الرازقين الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 انما كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاء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 فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم المرء ما قدمت يذاه هو يقول الكافر يا ليتني كنت